بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا ملدرين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 119. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقنون 110. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 111. وجاءهم رسول كريم ان ادو الى عباده الله اني لكم رسول امين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجموا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 113. يمتركوا من جنات وعيون 114. ومقام كريم 115. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورفناها قوما آخرين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 قال قد اخترنهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها أولى إلى يقولون إن هي إلا موتة الأولى إن هي إلا موتة الأولى وما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 شيئا ولا هم 116. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 117. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 118. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم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 المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين